بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصل في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يعطاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأعلاها وأعظمها وأوسعها المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم فيه ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى ليأتي لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنين من مقام المحشر يوم القيامة ويخلصهم من مجاورة الكفار في العرصات بعدما يسأله, بعدما يسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم فكل يقول لست بصاحب ذلك فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فيسألونه ذلك فيقول أنا لها أنا لها فينطلق فيشفع عند الله في ذلك وقد تقدم بسط ذلك نعم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 وختمه لهذا الكتاب بذكر شفاعات أو أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام مناسب في هذا الموضع غاية المناسبة لأنه بعد أن ذكر سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وأخباره الكريمة وحياته العظيمة المجيدة صلوات الله وسلام عليه العامرة بالجد والجهاد والنصرة لدين الله تبارك وتعالى ثم ذكره رحمه الله تعالى لخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من المناسب أن يذكر كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم العظيمه ورفعه لمقامه عليه الصلاة والسلام في أرفع مقام وإعطاءه عليه الصلاة والسلام المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون تشريفا لقدره عليه الصلاة والسلام وتعلية لمكانه لمكانته صلى الله عليه وسلم وبيانا لما تميز به عن العالمين صلوات الله وسلامه عليه فذكر هذا الفصل في أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الكتاب المبارك مناسب غاية المناسبة قال رحمه الله تعالى فصل في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفنا فيما سبق والمصنف سبق أن ذكر فصلا في الشفاعة عند كلامي على الخصائص عرفنا هناك أن الشفاعات يوم القيامة على نوعين شفاعات مختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام لا يشارك فيها أحد ومن ذلك الشفاعة العظمى وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة وهناك شفاعات يشاركم فيها غيره من الأنبياء والملائكه والصالحين من عباد الله وهي الشفاعة لأهل الكبائر الشفاعة لأهل الكبائر الذين استحقوا العذاب والعقوبة على اقترافهم لتلك الكبائر وفعلهم لتلك الذنوب فهؤلاء يشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام وتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع أيضا الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى لكن نبينا عليه الصلاة والسلام تعليه لمقامه من بين سائر العالمين من النبيين وغيرهم خص عليه الصلاة والسلام بشفاعات لا يشاركم فيها أحد قال رحمه الله فأعلاها وأعظمها وأوسعها المقام المحمود المقام المحمود الذي ورد ذكره في قوله تبارك وتعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وكما قال أئمة التفسير رحمهم الله تعالى كل عسى في القرآن فهي واجبة فقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك يبعث يوم القيامة المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون ويغبطه عليه الأولون والآخرون قال اعلاها وأعظمها وأوسعها المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم فيه الذي يرغب إليه الخلق كلهم فيه ليشفع لهم عند الله تعالى تبارك وتعالى ليأتي لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنين من مقام المحشر يوم القيامة ويخلصهم من مجاورة الكفار في العرصات فهذه الشفاعة العظمى حيث يقف الناس في أرض المحشر يوم القيامة وقفة طويلة وزمنا طويلا وجاء في القرآن والسنة أن مقداره خمسين ألف سنة يوم مقداره خمسين ألف سنة فيقفون ذلك اليوم الطويل المهيل العصيب ذي والشدائد والكربات فيذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى في الفصل في القضاء أن يأتي سبحانه وتعالى الفصل بين الناس والقضاء بينهم فيذهبون إلى الأنبياء يبدأون بآدم عليه السلام مرورا بغيره من الأنبياء وكلهم يعتذرون ولهذا قال المصنف رحمه الله ويسالها ويسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم وكلهم يعتذرون، فكل يقول لست بصاحب ذلك، كل يقول لست بصاحب ذلك، إلى أن ينتهي إلى عيسى عليه السلام، فيعتذر ويقول لست بصاحب ذلك، ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. صلوات الله وسلامه عليه قال فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فيسألونه ذلك فيقول أنا لها أنا لها فينطلق فيشفع عند الله في ذلك فينطلق فيشفع عند الله في ذلك وقد جاء في الحديث أنه يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد ويثني على الله بحسن الثناء عليه مما يعلمه الله إياه في ذلك الوقت ثم يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع قال وقد تقدم بسط ذلك والحديث في صحيح الإمام البخاري وغير من حديث أنس وأيضا جاء من حديث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 ويذكر ثلاث كلمات كذبهن ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فياتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن, في فيؤذن, لي, فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه فيحد لي حدا فأخرج, فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتاده وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار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 وله في السنة نظائر من غير حديث انس بن مالك في ذكر الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون وشفاعته صلى الله عليه وسلم للخلائق بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب والفصل بين العباد وعلى إثر هذه الشفاعة والاستجابة من الله سبحانه وتعالى لشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام يأتي الرب جل جلاله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد وذلك قوله عز وجل في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيجيء جل وعلا بنفسه مجيءا يليق بجلاله وكماله وعظمته للفصل بين العباد وتنصب الموازين وتنشر الدواوين واخذ كتابه باليمين واخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة فهذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو من خصائصه دون سائر العالمين ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الثاني نعم. المقام الثاني من مقامات الشفاعة شفاعته في أقوام من أمته قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وذلك بين في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه أهوال القيامة في فصل الشفاعة من آخره حيث قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو عبيد الحداد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي الله بين يدي الله عز وجل منتصبا بأمتي مخافه أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فاقول يا رب أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك، فأقول يا ربي عجل الحسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمه الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع. حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا خازن جهنم يقول يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك لأمتك من نقمه وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن عبيد بن عمير بن أبي كريمة قال حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يحشر الناس, يحشر الناس عراه فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قياما أربعين سنة فينزل الله تعالى من العرش إلى الكرسي فيكون أول من يدعى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فيكسى قبطيتين من الجنة ثم يقول ادعوا لي ثم يقول ادعو لي النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم قال فأقوم فأكسى حلة من ثياب الجنة قال ويفجر لي الحوض وعرضه كما بين أيله إلى الكعبة قال فأشرب وأغتسل وقد تقطعت أعناق الخلائق من العطش ثم أقوم عن يمين الكرسي ليس أحد يومئذ قائما ذلك المقام غيري ثم يقال سل تعطه واشفعت شفع قال فقال رجل ترجو لوالديك شيئا يا رسول الله قال إني لشافع لهما أعطيت أو منعت وما ارجو لهما شيئا ثم قال المنهال حدثني عبد الله بن الحارث أيضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم قال فأنطلق فأستأذن على الرب عز وجل فيؤذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمرت بهم إلى النار قال فيقول انطلق فأخرج منهم قال فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج ثم ينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة فأرجع إلى الرب عز وجل فأستأذن فيؤذن لي فأسجد فيقول فيقال لي ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأقول قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار قال فيقول انطلق فأخرج منهم قال فانطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج ثم ينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة فأرجع إلى الرب عز وجل واستاذن فيؤذن لي فأسجد فيقول ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع فاقوم فاثني على الرب بثناء لم يثن عليه احد ثم اقول قوم من امتي قد امر بهم الى النار فيقول انطلق فاخرج منهم قال فاقول ربي اخرج منهم من قال لا اله الا الله ومن كان في قلبه مثقال حبه من ايمان قال فيقول يا محمد ليست تلك لك تلك لي قال فانطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج قال ويبقى قوم فيدخلون النار فيعيرهم أهل النار فيقولون أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به ادخلكم في النار قال فيحزنون لذلك قال فيبعث الله عز وجل ملكا بكف من ماء فينضح بها في النار فلا يبقى أحد من أهل لا إله إلا الله إلا وقعت في وجهه منها قطرة قال يعرفون بها ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيقال لهم انطلقوا فتضيفوا الناس فلو أن جميعهم نزلوا برجل واحد كان لهم عنده سعة ويسمون المحررين ففي هذا الحديث والذي قبله ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم قد أمر بهم إلى النار لئلا يدخلوا إلى النار وفي هذا الحديث الثاني أنه كرر فيهم الشفاعة فيشفع في طائفة منهم ثم في آخرين ثم في آخرين بعد آخرين كل هذا قبل دخولهم النار ولهذا قال في آخر الحديث ويبقى قوم فيدخلون النار وهذا الحديث مرسل نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الثاني من مقامات الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمته قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها شفاعته لأقوام من أمته أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها فهذا نوع من أنواع الشفاعات والمصنف رحمه الله تعالى ذكر لهذا النوع من الشفاعة دليلين من السنة وكلاهما ضعيف لم يثبت أما الأول فضعيف الاسناد كما سيأتي بيانه والثاني مرسل فاستدل رحمه الله تعالى لهذه الشفاعة بحديثين وكلاهما ليس بثابت ولكن يمكن أن يستدل لهذا النوع من الشفاعه وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام وكذلك شفاعة الأنبياء لأممهم في من استحق دخول النار ألا يدخلها يمكن أن يستدل لذلك بالحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم هذه شفاعة شفاعة فالأنبياء على جنبتي الصراط يقولون سلم سلم هذه شفاعة منهم في حق من استحق الدخول الا يدخل سلم أي سلم من الدخول ونجي من الدخول فيمكن أن يستدل لهذا النوع من الشفاعة بهذا الحديث وهو حديث صحيح ثابت وأما الحديثان اللذان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى فكل منهما اسناده لا يثبت أما الأول أما الأول فأما الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ففيه محمد بن ثابت البناني متفق على ضعفه محمد بن ثابت البناني متفق على ضعفه والذهب رحمه الله ذكر الحديث في سير أعلام النبلاء وقال هذا حديث غريب منكر تفرد به محمد بن ثابت أحد الضعفاء تفرد به محمد بن ثابت أحد الضعفاء فالحديث ليس بثابت والحديث الآخر الحديث الآخر موضع الشاهد من في ما أرسله عبد الله بن الحارث وهو تابعي قال ثم قال المنهال حدثني عبد الله بن الحارث أيضا أن نبي الله فموضع الشاهد من في هذا الذي أرسله عبد الله بن الحارث وهو تابعي ولهذا أعله ابن كثير رحمه الله تعالى في تمام ذكره بقوله هذا الحديث مرسل وهذا الحديث مرسل لأنه من رواية عبد الله بن الحارث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله ابن الحارث أحد التابعين فالحديث مرسل وخلاصة القول أن ما أورده المصنف رحمه الله تعالى ضعيف من حيث الاسناد الأول فيه رجل متفق على ضعفه والثاني مرسل لكن كما أسلفت يمكن أن يستدل أو يحتج لهذا النوع من الشفاعة بالحديث الثابت الذي فيه وقوله عليه الصلاة والسلام والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم وبعض جمل الحديث مثل كون إبراهيم الخليل أول من يكسى يعني بعض جمل الحديث لها بعض الشواهد لكن تخصيصا ما استشهد المصنف رحمه الله بالحديثين لأجله وهو الشفاعة لاقوام استحقوا دخول النار الا يدخلوها جاء في هذين الحديثين وفيهما ما أشرت إليه من ضعف نعم وقوله في الحديث الأول فمنهم من يدخل الجنة برحمه الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي دليل على المقام الثالث وهو الشفاعة لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم هذه يعني جعل الطابع لها في سطر جديد ليس بالصواب يعني الأصل أن يكون لأن هذا خبر وقوله وقوله في الحديث الأول دليل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 هذا المقام المقام الثالث من مقامات الشفاعة هو الشفاعة لأهل الأعراف وأهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم فيحبسون بين الجنة وبين النار إلى أن يشفع لهم فيدخلون الجنة وينجيهم تبارك وتعالى من النار نعم وأما المقام الرابع من مقامات الشفاعة فهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين أدخل النار ليخرجوا من النار وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام وقد أجمع على قبولها أئمة الإسلام في قديم الدهر وحديثه ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن تابعهم في بدعتهم من المعتزلة وغيرهم وهم محجوجون بالحديث المتواتر الذي يلتزمون القول به ولكن لم يحط علمهم بتواتله فقد كذبوا بما, فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلا عذر لهم ولكن من كذب, بكرامته من كذب بكرامته لم ينلها بلى والله له في ذلك المقام الأعظم ويشبع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ أربع مرات كما جاء بذلك الأحاديث ويشفع النبيون في أممهم والمؤمنون في أهاليهم, في أهاليهم وأصحابهم من العصاه ويشفع الملائكة ايضا ثم بعد ذلك كله يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط وكان في قلبه من الإيمان ما يزن مثقال ذرة ومن قال يوما من الدهر لا إله إلا الله مخلصا ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الرابع من مقامات الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين ادخلوا النار فيشفع لهم ليخرجوا منها والشفاعة لأهل الكبائر هذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام لكن له منها أعظم مقام وأعظم قدر صلوات الله وسلامه عليه لأن جاهه ومكانته عند الله أعظم جاهن وأعظم مكانه صلوات الله وسلامه عليه ويشاركم في هذه الشفاعة الأنبياء وكذلك الملائكة كما قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكذلك الصالحون من عباد الله فإنهم يكونون شفعا كما أنهم ايضا يكونون شهداء يوم القيامة، وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الشهادة الذكر بالخير والشفاعة الدعاء بالخير والطعان اللعان. الطعان اللعان الذي كان يشتغل في الدنيا بالطعن واللعن فطعنه فيه عدم سلامة الناس له من الذكر بالخير عدم سلامة الناس لهم منه من الذكر بالخير فهو يطعن ويلمز ويقع في أعراض الناس والأمر الثاني الشفاعة أيضا ليس أهلا لها لأنه كان لعانا لم يكن يدعو للناس بالخير والرحمة ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإنسان الذي في هذه الحياة شغله اللمز والهمز والوقيع في الأعراض واللعن للناس والسب لهم ولا يدعو لهم بالرحمة ولا بالمغفره ولا بالخير ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا أو شفيعا ليس أهلا أن يكون يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأنهم في الدنيا ما سلموا من لسانه ولم يسلموا من اذاه ولهذا من كان همازا لمازا لعانا طعانا فإنه يوم القيامة ليس أهلا أن يكون شهيدا للناس ولا شفيعا لهم عند الله وإنما هذا يختص به من كان صالحا من عباد الله مستقيما على طاعة الله يرحم الناس ويعطف عليهم ويدعو لهم بالخير ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم بالخير ويريد نجاتهم ويريد صلاحهم ويريد فلاحهم فإذا كانت هذه حاله في الدنيا كان أهلا يوم القيامة أن يشهد لهم بالخير عند الله وأن يشفع لهم أيضا بالخير والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى الشاهد أن هذه الشفاعة تكون لنبينا وتكون كذلك للأنبياء وتكون كذلك ل الملائكة وللصالحين من عباد الله جل وعلا يشفعون لمن دخلوا النار أي بذنوبهم والمراد بهؤلاء الذين دخلوا النار أي دخلوها بذنوب دون الكفر بالله عز وجل لأن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين كما قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كان أقرب قريب ولو كان اقرب قريب لا تنفعه شفاعه الشافعين وان قدر أن ان شفع له لا تنفعه الشفاعه لا تنفعه الشفاعه قال قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابراهيم الخليل عليه السلام وجاهه عند الله عظيم ومكانته عند الله عليا وهو خليل الرحمن فجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة يلقى أباه يوم القيامة فيقول لابيه ألم أقل لك لا تعصني ألم أقل لك لا تعصني فيقول له أبوه الآن لا أعصيك فيقول له أبوه الآن لا أعصيك فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب انظر إلى هذه الشفاعة يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من ابي الأبعد يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد فماذا يكون الجواب خليل الرحمن يشفع عند الله سبحانه وتعالى لوالده والحديث في صحيح البخاري فماذا يكون الجواب يقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين إني حرمت الجنة على الكافرين قال فيقال انظر فيلتفت إبراهيم الخليل إلى جهة والده فإذا بذيخ الذيخ ذكر الضباع يتحول على هذه الهيئة فإذا بذيخ ملطخ بدمه قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار فهذا شاهد من السواهد والدلائل على أن الكافر لا تنفعه الشفاعة لا تنفعه الشفاعة كما قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأن الشفاعة تكون نافعة بأمرين تكون نافعة بأمرين الأمر الاول الأول إذن الله تبارك وتعالى للشافع فالشافع مهما علت مكانته وارتفعت منزلته على قدره لا يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالأمر الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ولا يمكن أن يشفع أحد عند الله ابتداء لأن الشفاعة ملك الله جل وعلا كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا في لله للملك الشفاعة لله أي ملك لله سبحانه وتعالى هو المالك للشفاعة ولا يمكن لأحد مهما كانت مكانته وعلت منزلته أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أدن الله له بالشفاعة وقد مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له يخر ساجد ويحمد الله ثم لا يشفع حتى يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطاه هذا إذن من الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة فهذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع له أن يرضى عن المشفوع له والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد أما الكفار لا يرضى الله عنهم ولا يرضى لعباده الكفر من مات كافرا لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ولا رحمته ولا ثوابه ولا نجات له من عقابه سبحانه وتعالى بل ليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الظالمين أي الكافرين فالكافر ليس له نصير وليس له حميم وليس له ولي ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد هذا شأن كل من مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي أن من مات مشركا لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى وإن قدر أنه شفع له شافع عند الله ومهما علت مكانته ومنزلته لا تنفعه الشفاعه كما قال ربنا جل وعز فما تنفعهم شفاعة الشافعين الخلاصة أن هؤلاء الذين ينالون هذه الشفاعة هم عصاة الموحدين أهل الكبائر والذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فهذه دلة الدلائل الصحيحة وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يشفع لهم الأنبياء وتشفع لهم الملائكة ويشفع لهم الصالحون من عباد الله فتنفعهم هذه الشفاعة ويخرجون من النار وقد جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما صفة خروج, صفة خروج هؤلاء من النار وأن هؤلاء إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من النار بشفاعة الشافعين بشفاعه الشافعين فإن الله سبحانه وتعالى يأذن للنار فتميتهم إماتة حتى يصبحون فحما تميتهم إماتة حتى يصبحون فحما ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات ويلقون في نهر الفردوس قال عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل كما تنبت الحبة في حميل السيل إذا جاء السيل في الوادي يحمل البذور التي في الوادي ويلقيها على جنبتي فتنبت تخرج صفراء ملتوية كما قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء ينبتون في نهر الفردوس ويحيون بماء كما تنبت الحبة في حميل السيل ويخرجون من النار دفعات, دفعات, دفعات لأنهم في الكبار متفاوتون وليسوا في الكبائر على درجة واحدة فيخرجون دفعات دفعات من النار بعد أن دخلوا النار دخول تطهير وتمحيص لأن دخول أهل الكبائر للنار ليس دخول تخليد وتأبيد وإنما هو دخول تطهير وتمحيص أما الكافر المشرك فالنار لا تطهره النار لا تطهره ولا تنقيه ولهذا يدخل النار دخول تخليد وتأبيد أبد الآباد. أما عصاة الموحدين فإن دخولهم للتطهير، لأن الجنة دار، لأن الجنة دار الطيب المحض، لأن الجنة دار الطيب المحض، كما قال ربنا عز وجل طبتم فادخلوها فعطفا. الدخول بالفاء على ذكر الطيب الذي وصف لهم استحقوا به دخول الجنة طبتم فادخلوها أما إذا كان طيب شابه خبث فإن دخوله للجنة يكون بعد أن يطهر من هذا الخبث والمطهرات كثيرة منها مطهرات في الدنيا مثل المصائب المكفرة والحسنات الماعية والتوبة النصوح هذه كلها مطهرات ومكفرات للذنوب ومن لم يتطهر بها بهذه المطهرات في الدنيا ولقي الله سبحانه وتعالى موحدا مخلصا فإنه يطهر بنهر جهنم يوم القيامة اجارنا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجنة في قال في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته ومن لم يتطهر بها طهره الله سبحانه قال رحمه الله تعالى في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته وهي الحسنات الماحيه والمصائب المكفرة والتوبة النصوح ومن لم يتطهر بها طهره الله يوم القيامة بنهر جهنم طهره الله بنهر جهنم وذلك أن الجنة دار الطيب المحض الطيب الخالص الطيب النقي طبتم فادخلوها إذا كان هناك خبث لا بد أن يطهر من حتى أن يكون مؤهلا لدخول الجنة لأن الجنة دار الطيب المحض والناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام قسم أهل الطيب المحض وهؤلاء إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب نسأل الله الكريم من فضله والقسم الثاني أهل الخبث الذي لا طيب فيه وهم الكفار لأن الكفر مبطل للأعمال محبط لها برمتها فهؤلاء إلى النار مخلدين فيها أبد الآبات والقسم الثالث أهل طيب, خبث أهل طيب شابه خبث وهؤلاء هم الذين يتحدث عنهم المصنف رحمه الله تعالى بأنهم يدخلون النار ثم تشفع لهم الأنبياء وتشفع لهم الملائكة ويشفع لهم الصالحون ويخرجون من النار ضبائر ضبائر كما صحت بذلكم الأحاديث المتواترة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف رحمه الله وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام كحديث أنس الذي مر معنا قريبا وحديث أنس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الإمام أحمد وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين وفيه يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فهذه الشفاعه لها لا ثابتة والأحاديث بها متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وقد أجمع على قبولها أي هذه الأحاديث أئمة الإسلام في قديم الدهر وحديثه ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن تابعهم في بدعتهم من المعتزلة وغيرهم. ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن تبعهم في بدعتهم من المعتزلة وغيرهم. لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة ويوجبون على صاحبها الخلود في النار. يكفرون بالكبيرة ويوجبون على صاحبها الخلود في النار. فيقولون مرتكب الكبيره كافر ويقولون هو يوم القيامه مخلد في نار جهنم ولهذا بسبب فساد عقيدتهم وفساد نحلتهم كفروا خيار الصحابة بل كفروا علي بن أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة وهم يكفرونه ويخرجونه من ملة الإسلام ما أسخف عقولهم وأبعدها عنه الحق والهدى والصواب والمعتزلة يوافقون هؤلاء في أن مرتكب الكبير خارج من الإيمان ويوافقونهم كذلك أنه مخلد يوم القيامة في النيران لكنهم يقولون لا نقول كافر بل نقول في منزلة بين المنزلتين وهي بدعه أحدثها المعتزلة وهي ضلاله من جملة ضلالاتهم التي ابتعدوا بها عن الحق والصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال وهم محجوجون يعني هؤلاء أهل البدع من الخوارج المعتزلة بالحديث المتواتر بالحديث المتواتر الذي يلتزمون القول به هم يزعمون أنهم يقبلون الحديث المتواتر ويحتجون به والمعتزلة تقول الحديث المتواتر يقبل في الاعتقاد لكن لا يقبلون أحاديث الاحاد وهذه بدعهم اخترعوها لرد ما لا يوافق اهواءهم من الأحاديث ولهذا يرد المعتزلة أحاديث متواترة يردون أحاديث متواترة زعما منهم أنها أخبار احاد وهم لا خبرة لهم بالصناعة الحديثية فلا يميزون بين متواتر ولا أحد لكنهم أنشأوا هذه المقالة لرد ما لا يوافق اهواءهم من احاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال ولم ولكن لم يحط علمهم بتواتره لم يحط علمهم بتواتره قد يكون قد يكون بعض هؤلاء على علم بتواتره لكنها تكئ يتكئون عليها لرد ما لا يوافق اهواءهم من أحاديث رسول الله ولهذا نرى في كثير من كتب هؤلاء يردون أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعما منهم أنها أحد فجعلوا ذلك تكأة لهم لرد ما لا يوافق اهواءهم من أحاديث رسول الله قال فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلم فلا عذر لهم قال ولكن من كذب بكرامته لم ينلها هذه فائدة ثمينه هذه فائدة ثمينه ذكرها ابن كثير رحمه الله وهي مستنبطه من كلام السلف رحمهم الله في غير ما موضع فيقول من كذب بكرامته لم ينلها لم ينلها فهنا كرامه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العصات لهؤلاء العصاة أهل الكبائر يكرمهم الله بالخروج من النار ويشرف الأنبياء والصالحين والملائكة بأن يكون خروج هؤلاء بشفاعتهم فيجتمع في الأمر تكرمة الله لهؤلاء بالخروج من النار وتشريف الله للأنبياء والأولياء والصالحين من عباده بأن يكون خروج هؤلاء من النار هؤلاء، فيظهر شرف هؤلاء ومكانتهم على الخلاق وتميزهم على الخلائق فيجتمع هذان الأمران فمن كذب كرامة الله لم ينلها إن كان من أهل المعاصي لم يكن من أهل الشفاعة لا يحظى بها لأنه مكذب بها وجاحد وإن كان ليس من أهل المعاصي ليس أهلا أن يكون شافع عن يوم القيامة لأنه ينكر أصلا الشفاعة لأنه ينكر أصلا الشفاعة فمن كذب بكرامة الله سبحانه وتعالى لم ينلها وهذا قاعدة في الباب ويذكر العلماء رحمهم الله من السلف في مقامات ومن ضمن المقامات التي يذكره السلف رحمهم الله فيها تكذيب أهل البدع من المعتزل وغيرهم برؤية الله يوم القيامة برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجحدون ذلك ولهذا قال الشافعي وايضا غير من السلف قالوا من جحد رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهو حقيق أن لا ينالها حقيق أن لا يناله لانه جاحد لها ومكذب بها ومنكر لها ولم يقم في قلبه يوم طمع ولا شوق أن يرى الله لانه ينكر رؤيه الله بخلاف المؤمن المؤمن يقول في دعاء اللهم اني اسالك لذة النظر اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله فالمؤمن قام في قلبه طمع عظيم وشوق كبير للقاء الله والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنه مضله وصاحب البدعه من المعتزله واضرابهم يجحدون ذلك وينكرونه فمن كان ينكر هذه الكرامه حقيق الا ينالها يوم القيامه والا يكون من اهلها وان يحرمها لانه جاحد لها ولم يقم في قلبه يوم من الايام طمع في أن ينال ذلك ولا يزال أهل البدع إلى زماننا هذا يكتبون الكتب ويؤلفون الرسائل في انكار رؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الحكم على مرتكب الكبيره بالنار وأحد رؤوس أهل البدع في زماننا يطلب المباهلة على ذلك يقول انا اباهل على هذه الأمور وهذا من شدة اغراقه في البدعه والضلالة وبعده عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهذه كلمه عظيمه من ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال ومن ولكن من كذب بكرامته لم ينلها ولكن من كذب بكرامته لم ينلها ثم قال بلى والله له في ذلك المقام الأعظم صلوات الله وسلامه عليه اي الشفاعه لاهل الكبائر يعني يشاركه فيها الأنبياء والملائكة والصالحون من عباد الله لكنه وصلات الله وسلامه عليه له فيها المقام الأعظم قال ويشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ أربع مرات كما جاء بذلك الأحاديث قال ويشفع النبيون في أممهم والمؤمنون في أهليهم وأصحابهم من العصاد ويشفع الملائكة أيضا ثم بعد ذلك كله يخرج الله سبحانه وتعالى من النار من لم يعمل خيرا قط وكان في قلبه من الإيمان ما يزن مثقال, مثقال ذرة ومن قال يوما من الدهر لا إله إلا الله مخلصا بشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة لما سألوا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وايضا في الحديث الآخر وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا لاحظ الشرطان اللذان لا تصح الشفاعه إلا بهما إذن الله للشافع قال إنها ان شاء الله ورضا الله عن المشفوع له قال من لا يشرك بالله شيئا أما أهل الشرك فلا مطمع لهم في الشفاعة وهذا مقام عظيم في هذا الباب ينبغي التنبه له وكما يعبر ابن القيم فصول ثلاثة عظيمة في هذا الباب ينبغي التنبه لها الفصل الأول أنه لا شفاعة إلا بإذن الله والفصل الثاني لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله والفصل الثالث أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فهذه الفصول الثلاثة إذا فهمت حاز الإنسان وحصل بإذن الله تبارك وتعالى جماع الخير في هذا الباب العظيم باب الشفاعة نعم المقام الخامس شفاعته للمؤمنين بعدما يجوزون الصراط في أن يؤذن لهم في دخول الجنة فذكر أنهم يأتون آدم ثم نوحا وإبراهيم وموسى ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيشفع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ويشهد له حديث أنس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الخامس من مقامات الشفاعة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بعد ما يجوزون السراط بعد ما يجوزون السراط والله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فإذا جازوا السراط وعبروه في ذلك المكان يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في دخول الجنة وهو أول من يستفتح باب الجنة وهو أول من يفتح له صلوات الله وسلامه عليه وهو أيضا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال أنا أول شفيعا في الجنة أول شفيعا في الجنة وأيضا يدل لذلك حديث أنس المتقدم نعم المقام السادس من مقامات الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة وهذا مما وافق عليه المعتزلة وغيرهم ودليله حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه وهكذا الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا عامر قتل بأوطاس توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك رواه الشيخان في الصحيحين ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام السادس من مقامات الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة قال وهذا مما وافق عليه المعتزلة وغيرهم أي اهل البدع والإشارة هنا على موافقة هؤلاء ليس من باب أن هذه الموافقة تعطي قيمة وإنما لبيان أن القوم أهل أهواء فيوافقون ويقبلون من الأحاديث يقبلون من الأحاديث ما لا يخالف أهواءهم وأما ما يخالف أهواءهم فإنهم يردون ولو كان متواترا وما يوافق أهواءهم يقبلون وإن كان أحادا بل وإن كان ضعيفا بل وإن كان موضوعا وهذا يعلم بمطالعة كتب القوم فكم من الاحاديث الموضوعه المكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بها لكونها توافق اهواءهم وهناك احاديث كثيره متواتره عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يقبلونها لأنها لا توافق اهواءهم فهذا مقام من مقامات الشفاعه الشفاعه لاهل الجنه في لبعض المؤمنين في الجنة في رفعة الدرجات قال ويستدل له بحديث أم سلمة في دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة والشاهد منه قول وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين وكذلك الحديث الذي بعد حديث بموسى في دعائه لأبي عامر الأشعر رضي الله عنه وموضع الشاهد منه واجعل واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه والحديثان مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى وأيضا هناك مقامان آخران في الشفاعة يعني سابع وثامن شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب في أقوام أن يدخلوا الجنه بغير حساب ويمكن أن يستشهد له بحديث الذي فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشه بن محصن لما ذكر عليه الصلاة والسلام السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب قال عكاشة رضي الله عنه ادعو الله أن يجعلني منهم ادعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم وفي رواية قال أنت منهم فلما سألها أيضا رجل الآخر قال سبقك بها عكاشة والثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب خاصة أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه من العذاب وهذا ثبت به الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبهذا الحديث النافع المفيد عن الشفاعات ختم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى السيرة أو آخر ما وجد من سيرة ابن كثير رحمه الله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لابن كثير ولجميع علمائنا وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام اللهم والحقنا جميعا بالصالحين من عبادك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله إنك سميع قريب مجيب قبل أن أختتم هذا المجلس أشير إلى أمرين الأول سبق أن أعلنت في بداية دراستنا لهذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام بن كثير رحمه الله تعالى والمجالس التي جلسناها من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه في دراسة هذا الكتاب جاوزت الخمسين مجلسا نسال الله أن يتقبلها منا جميعا بقبول حسن وأن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين وأن يجعلها لنا جميعا من العلم النافع إنه تبارك وتعالى سميع مجيد أعلنت عن مسابقة علمية في شرح الأرجوزة المئية في شرح الأرجوزة المئية في حال خير البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وهي أرجوزة عظيمة مباركة وأيضا شرحتها في هذا المكان في خمسة مجالس وهي أرجوزة عظيمة وعدد من الأخوة الكرام حفظوها ونفع الله سبحانه وتعالى بها بمني وفضله وفضله من شاء من عباده فأعلنت عن مسابقة ووضعت ضوابط وشروط فقدمت من عدد من الاخوه الكرام بحوث قيمة ونافعة بذلت فيها جهود طيبة ومن البحوث المقدمة ما مل من لم تتوفر فيه شروط المسابقة وكل مشارك له جائزة تقديريه على مشاركته لكن الذي من البحوث تميز وانطبقت فيه شروط المسابقة بحثان اثنان الاول منهما للاخ الفاضل علي جغنا السنغالي من السنغال وحقيقه بذل جهدا جيدا وكبيرا في شرح هذه المنظومه وراجع كثير من الكتب والمراجع الحديثية واللغوية وكتب الرجال وبدل جهدا يشكر عليه ووعدته إذا اعتنى بمزيد عناية وتنقيح لشرحه وتهذيب له واهتمام به بشكل أكبر أن يطبع بإذن الله تبارك وتعالى على نفقة أحد المحسنين وينفع الله سبحانه وتعالى به وجهده متميز والأخ علي طالب في مرحلة الدراسات العليا في كلية الحديث في مرحلة الماجستير والثاني هو محمد ابن جمعة الليبي محمد ابن جمعة الليبي وهو أيضا بذل جهدا طيبا في بحثه يشكر عليه وجهده دون جهد الأخ علي وفق الله الجميع وللباحث الأول جائزة قدرها ثلاثة آلاف ريال وللباحث الثاني جائزة قدرها الفان ريال وجميع أصحاب البحوث يراجعون الأخ عبد الحكيم لاستلام البحوث وأيضا استلام الجوائز التقديرية الأمر الثاني هذه يقابلونك الحكيم يقول يقابلونه بمكتب الصينيان باب ها مكتب الصيانة باب رقم ثمانية بعد صلاة التراويح مباشرة يقول يقابلونني في مكتب الصيانة باب رقم ثمانية بعد صلاة التراويح مباشرة الأمر الثاني مما أنبه عليه أننا فيما تبقى من شهرنا المبارك سنقرأ بإذن الله عز وجل في رسالة لابن القيم رحمه الله عظيمة النفع كبيرة الفائدة وهي موعظة مؤثرة ونصيحة لبالغة قدمها لأحد إخوانه فسنقرأ هذه الرسالة وهي مطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم لأحد إخوانه رسالة ابن القيم لأحد إخوانه ولست أدري هل هي متوفرة في المكتبات أو لا وكما أشرت هي رسالة حقيقية فيها موعظة مؤثرة وكلام فيه نصح عظيم جدا وجماع للوصايا ونحتاج إليها ولا سيما في هذه اللحظات المباركة الثمينة في هذه في هذه الأيام والليالي المباركة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالحة أعمالنا وأن يغفر لنا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 من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين